الدليل ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل نعم قياس الاستقراء والتمثيل نعم هذا لا يفيد ايش القطع ما الذي يفيد القطع نعم القياس المنطقي اذا صار عندنا يعني الأدلة ثلاثة الاستقراء القياس التمثيل نعم استدلال بجزء على كل استقراء، استدلال بكل على جزء قياس استدلال بجزء على جزء نعم تمثيل الذي يفيد القطع هو القياس عند المناطق القياس المنطقي القياس عند الأصوليين يفيد الظن لأنه تمثيل وليس بقياس نعم أقول المفيد للمطلوب التصديقي كل ذلك من أجل الوصول إلى التصديقات يعني نحن من خلال ذلك كله نريد أن نتوصل إلى أمر تصديقي يعني نسبة شيء إلى شيء نسبة أمر إلى امر. هذه هي التصديقات كما علمنا تصورات وتصديقات فالتصديقات هي إدراك النسبة إدراك النسبة بين الأشياء فالطريق لادراك هذه النسبة ما هي ما هو إما القياس وإما الاستقراء وإما التمثيل نعم قال ثلاثه اقسام استقراء وقياس وتمثيل فالاول يعني الذي هو الاستقراء هو الاستدلال على الكلي بالجزئي كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل ها كل حيوان يحرك فكه الاسفل هذه يعني امور بدائيه لكن يعني لا ندركها نحن عمليا حين ياكل احدنا يحرك فكه الاسفل لا يحرك الاعلى ليس كذلك لذلك الاسنان الفك السفلي يعني يصيبها التلف قبل الأسنان الفك العلوي قال كل حيوان يحرك فكه الاسفل بدليل أن الفرس والإنسان والحمار أنا مصطلح يعني آه مثلا كذلك نعم يعني سبحان الله مع إنه يعني الفرس حيوان والحمار حيوان لكن يعني لا يستقبح الإنسان أن يشبه بالفرس آه يقولوا يقول الناس حصان يقول فلان حصان أصيل فبينما إذا شبهوا بالحمار لا يقبلوا بذلك الحمد الله فطبعا هو مراده مثلا يعني واتي بامثله ما شئت ان تأتي فهذا الاستقراء يعني تتبعنا ايش الافراد الجزئيات والثاني الذي هو القياس هو الاستبلال على الجزئي بالكلي عكس الاستقراء يعني هو عكس الاستقراء او اذا حبينا نقول يعني عكسه بمعنى ايش حال ما يعني حال كونه عكس الاستقرار. كقولنا العالم حادث. العالم حادث. طيب الدليل على ذلك أنه من أفراد المتغير. العالم فرد من أفراد المتغيرات. نعم. فالمتغيرات كلها حادثة. فهذا فرد منها ينبغي أن يكون حادثا. والدليل على ذلك أنه من أفراد المتغير وكل متغير حادث وقد تقدم ذلك بأشكاله يعني القياس المنطقي بأشكاله المنتجة وغير المنتجة تقدم بيان والثالث الاستدلال على جزئيا بجزئي كالاستبلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر قول النبيذ حرام لماذا أخي حملا على الخمر مثل الخمر هذا مسكر وذاك مسكر وهذا حرم لأنه مسكر فهذا محرم لأن المعنى فيه واحد للجامع بينهما وهو الإسكار وهما جزئيان من مطلق المسكر يعني الخمر جزئي والنبيذ جزئي والمسكرات ليست فقط الخمر والنبيذ لأن الخمر ما أخذ من عصير العنب نعم وحتى قذف بالزباد والنبيذ نعم ما طلح بالماء من تمر او زبيب او ما الى ذلك ثم ايضا اشتد وقذف بالزباد اذا هما جزئيان وهناك جزئيات كثيرة من اجزاء المسكير قال والمفيد للقطع من هذه الثلاثة يعني هذه الحجج هذه الحجج نعم المفيد للقطع من هذه الثلاثة القياس وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدانه لا يفيدان القطع إنما يفيدان ماذا الظن قال الاحتمال أن يكون هناك فرد لم يستقرأ يعني حين قال لنا القائل نعم نتيجة الاستقراء أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل إيه هو استقرأ ما في بيئته استقر ما حوله ما في بيئته ما توصل إليه علمه ما راى التمساح الذي يقال بأنه يحرك فكه الاعلى نعم فاذا هذا الاستقراء ليس ما افادنا القطع بدليل وجه جزئي لا ينطبق عليه هذا الكلام نعم. يعني هذا هو هو مراده هنا المناطق مرادهم الاستقراء الكامل التام لكن احتمال يعني الاستقراء التام طبعا استقراء الفقهاء استقراء جزء مناقص. جميع <سؤال> ماشي لكن هذا التتبع لجميع الجزئيات لا يبقى معه احتمال ابدا طالما يبقى احتمال اذا يكون يكون ظنيا من تاريخ استفيد من المثال نعم لكن الأول لإستقراء التام هو مفيد القطع هو يفرق بين الاستقراء عند الأصوليين والاستقراء عند المناطق فالاستقراء عند الأصوليين استقراء ناقص, استقراء ناقص عند المناطق استقراء تام لكن هذا الاستقراء التام عند المناطق يعني طالما القضية استقراء طالما القضية استقراء فهل هناك احتمال ام لا احتمال يعني لاحظ التعليق اللي ذكرته ما هو يقول يقوم هذا يقوم الباجوري لا لا هي. نعم اخبرك بدليل ذكر التمساح يعني بذلك الاستقراء الناقص لستام لان التام يخيض القطع واليقص أتى بهذا المساعد وذكر قال بدليل أن الحيوانات جميعا تحرك وفكها لأسفل باستثناء التمساح إذن هذا فقال هذا الدليل على الاستقراء المقص ليس التام طيب ماشي فيترى ما هو الاستقراء التام عندهم هو تتبع وتفحص جميع الجزئيات في الاستثناء هل له وجود؟ لا لا لا لا. يعني إذا يعني كأن المراد هنا مراد الشيخنا أن يذكر لنا الاستقراء الذي له وجود الاستقراء مم. الذي له لأنه مهما أنت حاولت أن تستقري أن تستقري فلا تستطيع أن تنفي الاحتمال صح يمكن أن يكون هناك مثلا فرد جزئي من الجزئيات في مناطق غير مكتشفة في الدنيا صح يعني إذا كأن الاستقراء التام إذا كان بالمعنى ذاك حتى يفيد كأنه غير موجود كأنه غير موجود لكن يبقى على أي حال استقراء المناطق استقراء المناطق أقوى من استقراء الأصوليين أقوى من استقراء الأصوليين لماذا لأن يعني هو هنا ماذا قال لك قال الاحتمال أن يكون هناك فرد بينما عند الأصوليين يعني قطعا هذا الاحتمال الوارد لأنهم لا, لا يتتبعون حتى أكثر الأفراد يعني الآن إذا رجعنا إلى كتب الفقهاء حتى يعني حوادث جزئيات يعني مثلا إمام مالك رحمه الله تعالى حين يقول أنه يمكن أن يكون أكثر الحمل خمس سنين فحجته ماذا يحتاج بحادث واحد بحادث واحد فيقول لنا جارة صدق حملت أربع أبطون في عشرين سنة. يعني كأنه هو الحقيقة حتى كلمة استقراء عند الفقهاء يعني يراد بها كأنه معنى آخر وهو الوجود الوجود يعني وجدت مثل هذه الحادثة هو على كل حال يعني حيث يكون هناك احتمال حيث يكون ممكن يعني مثل ما عم تذكر لو فرضنا مثلا نحن بدنا نقوم بعملية إحصائية في عين معينة مثلا من الناس فرضنا من النعمة الإحصائية بطلاب معاهد العلوم الشرعية في دمشق فهنا يمكن الحصر أخذنا يعني عملية مسح جميع الطلاب بحيث ما غاب ولا واحد أبدا وأخذنا إيش معلومات عن هؤلاء الجميع ففي هذه الحالة يمكن أن تكون النتيجة إيش تام يعني ممكن هذا قال وأن العلة في الجزئية انتبه معي أنه لماذا قال الاستقراء والتمثيل لا, لا يفيدان القطع لماذا قال أما الاستقراء لماذا لا يفيد القطع قال لاحتمال أن يكون هناك فرد وأما التمثيل أيضا لا يفيد القطع انتبهت معي وأما العلة هذا معطوف على ماذا وأما الاستقراء وأما الآن وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدانه لاحتمال أن يكون هناك فرد لم يستقرى كالتمساح هذا بالنسبة للاستقراء وأن العلة هذا بالنسبة للتمثيل لماذا لا يفيد القطع قال لأن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول يعني الاحتمال الاحتمال نحن بحسب ما ظهر لنا بحسب ما ظهر لنا أن العلة الموجودة في المحمول عليه هي نفسها في المحمول لكن هناك احتمال أن تكون ليست هذه هي العلة فنحن لا نستطيع أن نقطع نعم بكل حزم وكل جزم أنه والله هذه هي العلة اذا طالما هناك احتمال إذا يبقى هذا الدليل ظنيا أيضا نعم ثم قال أقسام الحجة يعني هذا أيضا من ثوابع القياس يعني لوحق القياس أيضا أقسام الحجة من لواحق القياس قال وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية الحجة النقلية والعقلية يعني الحجة إما نقلية وإما عقلية هذه أقسام وما هي قال خمسة جلية خطابة شعر وبرهان جدل وخامس سفسطة نلت الأمل إذن هذه إيش الحجج خطاب شعر برهان جدل نعم سفسطة وخامس سفسطة نلت الأمل نعم أقول المراد بالحجة القياس المراد بالحجة القياس لماذا لذلك قال من لواحي القياس يعني الاصل القياس هو الحجة ومر معنا هذا حين يعني بدأنا بالكلام عن القياس قال هو الحجة قال ولما كان الواجب على المنطقي ان ينظر في مادة القياس وصورته ليعرف جهة الخطأ في القياس كما يأتي في قول المصنف وخطأ البرهان إلى آخره البيت احتاج لبيان مادته فذكر أن القياس قسمان لأنه مر معنا أن القياس متوقف على مادته يعني على المقدمات فإذا كانت المقدمات خاطئة كان القياس خاطئا مقدمات فيها مغالطة بتكون ايش النتيجة فيها مغالطة نعم قال فذكر ان القياس قسمان نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والاجماع هذا ايش قياس نقلي يعني مقدماته نقلي يعني ما الدليل طبعا حين تبحث مع انسان يؤمن بالإسلام نعم. الحكم كذا وكذا إيه ما الدليل تأتيه ايش بنص من القرآن تأتيه بنص من السنة تأتيه بحكم أج... أجمع عليه انتهى الأمر نعم. وعقلي النوع الثاني من الحجاج عقلي وأقسامه خمسة طبعا هنا لا يريد أن يتكلم بالكتاب والسنة والإجماع فليس يعني موضوع بحثي وعقلي وأقسامه نعم خمسة هذا قال إيش وحجة نقلية عقلية أقسام هذه يعني هذه إيش العقلية أولها البرهان هو في البيت ما أتى بها مرتبة لضرورة الشعر نعم وإلا يعني أولها البرهان قال وسيأتي في كلام المصنف يعني سيتكلم عنه أكثر لأنه هو أقوى ثانيها الجدل برهان جدل يعني ترتيب البرهان أولا ثم الجدل قال وهو ما تركب من قضايا مشهورة هذا ايش الجدل طبعا الجدل, لعلم الجدل علم الجدل يعني يدرس وكلمة الجدل يعني كلمة صحيحة وسليمة لكن الآن نعم وتطلق أحيانا حتى في الشرع على ما هو سيء منه حيث يكون عقيما وإلا لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذا في جدل وجادلهم بالتي هي احسن إيه نعم لقد أوتيت جدلا قال له كعب بن مالك لقد أوتيت جدلا بحسن أنا يعني دافع إيه لكن لكن من ترك الجدال بمعنى المراء يعني الاخذ والرد في امور على اسوص غير سليمة نعم قال ما تركب من قضايا مشهورة نحو العدل حسن والظلم قبيح يعني كل الناس يعرفونها <تصفيق> يعني هذا تقيف في الحجة اخي العدل حسن اي صح والظلم قبيح اي صح. إذن ينبغي أن تعذب، ينبغي أن لا تظلم وهكذا. أو مسلمة بين الخصمين قضايا مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة المهم أن يسلم بها فإذا سلم بها أقمت عليه الحجة ليبنى عليها الكلام ليبنى عليها الكلام. في دفع كل من الخصمين صاحبة هذه القضايا مسلم بها كل من المتخاصمين ان الخصمين يأتي بهذه القضايا من أجل أن يقيم الحجة على صاحبه ويسكته والمقصود منه من هذا الجدال قهر الخصم يعني قهر بمعنى إيش اسكاته إقامة الحجة عليه وإقناع من لا قدرة له على فهم البرهان ما عنده مقدرة أن يفهم المقدمات والنتائج والأقيسة فنأتيه بهذه القضايا المسلمة نأتيه بهذه القضايا المشهورة فنصل إلى إقناعه وإسكاته قال ثالثها الخطابة وهو ما تركب من مقدمات مقبولة أو مضمونة مقبولة او مظنونة يعني ليست قطعية ومقبولة لدى ايش الخصم فالاولى كالصادرة من شخص تعتقد صلاحة واحد تعتقد انه والله انسان يعني سوي ومستقيم وعنده علم عنده معرفة صالح كذا يقول لك كلاما تقبله لا تعرف حجته لا تعرف علته ولا ما إلى ذلك لكن أنت تقبل هذا الكلام والثانية هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض يعني ما احتمال إيش؟ أن يكون الأمر على خلاف ذلك نحو قال والثانية يعني هذه المقدمات المضمونة هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز نقيض نحو هذا لا يخالط الناس وكل من لا يخالط الناس متكبر يعني أمر واقع فلان انعزالي ولاذا فلان اخيم بخالة الناس صح امر واضح وكل من لا يخالط الناس متكبر فلو في احتمال انه ما يكون عن كبر في احتمال انه عمال ما يخالط الناس بعدا عن أذاهم بعدا عن شرهم يعني بعدا عن إيذائه لهم ربما يرى في نفسه الإيذاء في كتير ناس يعني يكون عنده مناحة من ناحي يعني منظومة ما يقول لغة العامية يعني عنده حسن من ناحي هو يعلم من نفسه أنه خالط الناس أساء إليهم فيكفي شره الناس شره مقال النبي عليه, عليه الصلاة والسلام تكفوا شرك عن الناس فهو صدقه منك على نفسك نعم مثل العائن أيضا يعرف حاله متى ما طلع بالناس بده يصيبهم بالعين خلي قاعد في بيته أحسن له نعم قولوا القضية الثانية وكل من لا يخالط الناس متكبر هذا ليس, ليس قضية يعني قطعية فهذا متكبر تطلع النتيجة ان هذا فلان متكبر لكن احتمال ان يكون الامر على خلاف ذلك قال والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا واخرى هذا هو الغرض منها قال رابعها الشعر إذن أولا البرهان ثانيا الجدال ثالثا الخطابة رابعا الشعر قال وهو ما تألف من قضايا طبعا غير الشعر المقفى الموزون نعم. وما تالف من قضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض نحو الخمر يا سياله سيالة هذا طبعا كلام ايش الشعراء نعم الجاهليين الخمر ياقوتة سيالة والعسل مرة مهوعة أو مقيئة هذا الكلام خلاف يعني الحقيقة الخمر ليس كذلك والعسل ليس كذلك يعني يأتي بهذه القضايا اما من أجل أن ينفر الناس أو أن يراقبهم، والغرض منه انفعال النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها عنه قال خامسها السفسطة وهي ما تألف من مقدمات باطلة شبيهة بالحق فيها نوع التباس بالحق لكنها في حقيقتها باطله كما يقال حق أريد به باطل كقولنا في صورة فرس في حائط هذا فرس وكل فرس صحال فهذا صحال طبعا نتيجة يعني غلط لأن المقدمات غير سليمة والغرض منها الايقاع في الشكوك والشبه الكاذبة سيرد ماشي في الطريق ان له هذه افاعي والافاعي تلدغ ماشي في الطريق كل الجدران مرسوم عليها افاعي ما يسترجي تابع لاني بصير يعني احيانا بسدي اقنعوا الطبيب النفساني انه هو موجاجي لانه كان عنده مرض نفسي انه هو جاجي فاقنعه انه جاجي خلاص اقتنع طلع هو صديقه في الطريق شفت شلون انه خلاص تسد قليلا فمر كلب وهم اختبأ خلف صديقي شبك ما ما يقنعك الطبيب انك ليس بدجاجه قال انا اقتنعت لكن هل اقتنع الكلب هو اقتنع فالكلب اقتنع يا ترى ما بيجي ياكله هيدي هي اقتنع مقطنا وايد يعني الموت على الإنسان ومن هنا هذول الدجالين يعني أنا استغل الموقف بعرف في كل بلاد العالم الإسلامي موجود منهم كثيرون من هذا الطريق من هذا الباب يستطيعون أن يسيطروا على الإنسان بحيث لا يستطيع أن ينام الليل نعم وهذا أمر ليس غريبا أنا أعرف يعني بالعائلة إحدى البنات كانت صغيرة كانت تأتي بقصة من عالم الخيال سجوا تؤثر حتى على الكبار الله في السهره عيالها الكبار عاملين له هيك مين من حافظ الصيا القصا ما له ما له اصل هيك عم تسوج بالخياله اي نعم بياثر الانسان انت فلعلي ذكرت لكم مرة او ذكرت في بعض المناسبات كانوا بالكتاتيب ما عندهم لا عطل ولا امتحان ولا صيف شتاء خريف ربيع فدور طلاب الكتاب دخلون ميك او أو بساهم، ااا بدهن شي يوم من الأيام الشيخ ما بيعطلون، فاتفقوا قبل بيوم إنه غدا كل ما دخل واحد منهم يقول للشيخ وجهك أصفر خير إن شاء الله كل واحد يقول له وجهك أصفر خير إن شاء الله ما كملوا يعني إن ثلاثين 40 طالب ما كملوا سبعة ثمانية كل ما دخل واحد له هو شيخنا وجهك أصفر خير إن شاء الله. رابع خامس واحد أنه والله حاسس أنا حاني متخبص اليوم شوي روحوا والله يرضى عليكم على جيودكم اليوم مريض فعلا مريض الله يحمينا قال ويقال لها مغالطة ومشاغبة حلو يا الكلمة ومشاغبة واستعمالها حرام بجميع أنواعها ومن أقبح تلك الأنواع المغالطة الخارجية وهي أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا قيادة للحق فهم خصمه أن يشغل المناظر الذي لا فهم له هو ما عنده فهم نعم ولا قيادة للحق ماذا يفعل يشغل فهم خصمه بما يشوش عليه ككلام قبيح ليظهر للناس أنه غلبة ويستر بذلك جهله كما يروى عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين انهما حضراء مجلس قصاص عم يجيب من القصاص اللي ماله اول من اخر نعم ان نسمع قعد مدى في حديثه حكى اول قصة ثاني قصة قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان كل واحد صاله يطلع بالتاني امتا حدثتها والله ضعا لا اعرفه بعمري ما رايته اي نعم لكن انت حدثت بغيابي حدثت المهم انتهى الحديث قاموا هالناس اجول قال له يحيى ابن معين قال له انا يحيى ابن معين وهذا احمد ابن حنبل وانت قلت حدثني احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين نحن لم نعرفك أبدا وما رأيناك أبدا فمتى حدثناك ومتى سمعت منا قال يا سبحان الله اسمعوا أيها الناس ما زلت أظن أو أسمع أن يحيى ابن معين أحمق حتى رأيته أنه في واحد اسمه يحيى ابن معين أحمق حتى رأيته اسمع أتظنان أنه لا يوجد غيركما أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين لقد حدثت عن أربعين كل منهم احمد بن حنبل ويحيى ابن معير طبعا في عندنا مثل عام من احنا بالعامي شو بيقول واعطيه جمله اعطيه جمله هذول العامي فبيجي والله اعمل لك اخي الجمل تبعي اخذت لي يا اعطيه جمله لك اخي انا جمل شايف في معي اعطيه جمله يعني دونها ان يفقه شيئا فالناس بقى صاروا يضحكوا عليهم هون انه شو صحيح شو ما في كون عندنا مثل بيقولوا ما في دبس الا بعلبك ها في دبس وين ما فهذا نفس الكلام اللي كلام قبيح وسباب وشتائم يجلب انظار الناس اليه فهذا بيصير بده سلتو بلا عنب بده يعني نعم قال وهو كثير في زماننا هذا الشيخ عم يحكي قال في زمانه كثير اما في زماننا الله تعالى يحمينا بل هو الواقع فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل بمجرد أن ترى مثل هذا الإنسان يغالق هذه المغالطات تقول له قف عندك هذه سفسطة وهذه مغالطة لا ليستعمل إلا لضرورة له إلا لضرورة له كدفع كافر معاند يعني احيانا في اجوبة اسمها اجوبة تسكيتي. نوع من تسكيتية تستعملها حيث ترى ان خصمك معاند لا يفهم حججا ولا براهين ولا ادلة نعم يعني كالمثال لعلي ذكرته لكم حين سألني احد الناس ويظن ان يحرجني ان ايهما الز طعما العرق ام الوسكي هيك حاب هيك حبيس أن شو بدي فهمه قلت له شو فأنا قلت له والله نحنا يعني بالفقه الإسلامي نعرف كل شيء دون أن نجرب لا يوش أن نجرب لكن بالعلم نعرف كل شيء شرعنا ما ترك شيئا إلا وبينا هنا قال أي أنا عم استفسر قلت له الله تعالى قال إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام رجس وكلمة رجس في اللغة تعني نجس ففي الشرع الخمر نجسة كالغائط والبول لا فرق بينها ابدا فإن كنت هكذا قلت له وباشاره فان كنت قد عرفت الفارقه بين طعم الغائط والبول فهو نفس الفارق بين هذا وذاك هذا ايش هذا اسمه هذه مغالطه مغالطه لا يسكت, لا يسكت إلا بها فبهت الذي فسق <تصفيق> يعني كاسر المعاند مرض خبيث يحتاج إلى ذلك قال ولم يرتب المصنف بين أقسام الحجة العقلية بل ذكرها على ما سمح به النظم وترتيبها على ما ذكرته يعني إيش البرهان الجدل الخطابة الشعر أسف ثم قال أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن نعم أجل هذه الحجاج البرهان من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدثيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات أو حدسيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات نعم أقول أعظم هذه الخمسة البرهان وهو ما تالف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مطابقا يعني مطابقا للواقع ثابتا لا يتغير واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة الاولى الاوليات قال من اوليات اي البديهيات جمع اولي وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل يعني أول ما يتبادر إلى الذهن وأول ما يخطر في الذهن البدهيات بعض يقول بدهيات لا يقول بديهيات كالسماء فوقنا والأرض تحتنا نعم أو إذا قلنا كالسماء فوقنا إذا قلنا السماء فوقنا بدهية لا تحتاج إلى دليل والأرض تحتنا الثاني المشاهدات إذا هذه وهذه أرقى اليقينيات البدهيات هي أقوى اليقينيات الثاني المشاهدات وتسمى الوجدانيات وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل والحقيقة يعني تسميتها الوجدانيات يعني أقرب من تسميتها المشاهدات مشاهدات قد يظن أنها مأخوذة منها المشاهدة بينما هي لا تشاهد هي لا تشاهد فوجدانيات أكثر من كونها مشاهدات كجوع الإنسان انا الآن جائع أو أنا الآن عطشان هل أحتاج إلى دليل على ذلك؟ هل أحتاج إلى برهان؟ أحتاج إلى... طبعا لا أن أحكم على الغير أن أحس انا بذلك قال كجوع الإنسان وعطشه ولذاته وألمه نعم قول عم بتالم اكتب بالك طول بالي اللي باكل عصي عندنا مثلا ها تقول لك باكل عصي مقتل بعدها يا طول بالك كل الخمس عصي لك اخي تعال انت كل عصايه بدالي وشوف انه ما تحتمل هاي هذه ايش وجدانيات قال والثالث المجربات وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرر هذه ايش مجربات. يعني مثل ما يقول الآن بالتجربة نعم مرة ثم مرة ثم مرة وجدنا نفس النتيجة كقولنا السقمونية السقمونية السقمونية هكذا ضبطها بالقاموس ضابطها السقمونية يعني السين مفتوحة والقاف والنون مكسوره السقامونيا مسهله إي ما هي هذه السقامونيا عم يقول في القاموس نبات يستخرج من تجاويفه احبو تكتبو اكتبوها نبات يستخرج من تجاويفه رطوبه دبقة تعطيه دبقه ما هيك يعني مثل السكر كذا دبق نعم وتجفف ياخدوا ايش هالمادي هذه الرطبة الدبقة لزجة يعني مثل لزجة, دبقة. لزجة. وتجفف وتدعى باسم نباتها ايضا يعني نفس المادة تسمى باسم النبات نعم قال مضادتها مضادتها للمعدة والاحشاء اكثر من جميع المسهلات يعني واحد معه ايش كتم كذا يعني اقوى شيء ممكن انه يحدث عنده اسهال يسميه نحن في لغتنا العامية شربي اللغة العامية بقول واحد معه امساك بقول له شربي شراب شربي يعني شربي بالاصل شربة ماء وكان المشهور زيت الخروع موجود عندكم إينا. طيب قال والخمر مسكر ايضا هذه ايش امر تجريبي هذه مجربات والرابع المتواترات وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع يعني سمعنا وبعد ذلك حكم العقل اولا السمع ثم العقل كعلمنا بغزة والشافعي ننقل الينا انه في واحد كان اسمه محمد ابن ادريس الشافعي امام مذهب كمان نقل اخر نقل, نقل نقل العقل يقرر انه قطعا كان موجودا وهكذا بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب هذه المتواثرات قال الخامس الحدسيات وهي ما حكم به العقل والحس من غير توقف على تكرر. أي لا نحتاج إلى إيش تكرار. ذيك المجربات تحتاج إلى تكرار. هذه لا تحتاج إلى تكرار. كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس. أي الظن بذلك ظنا قويا. هذا ما يسموه صمونه الحدس. يعني أن يصبح عنده نوع من الظن، لكن ظن إيش قوي. قال الثالث المحسوسات وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وكلها في الرأس خاصة به إلا اللمس فإنه يتعدى إلى بقية البدن أنه في بالرأس لمس يعني أنت إذا لمست شعرك حتى تحس بشيء لكن اللمس كل البدن يحس به بينما الحواس الأخرى خاصة بالرأس قال وبعضهم أدخل المحسوسات في المشاهدات المشاهدات اللي تسميناها إيش الوجدانيات قال المحسوسات مثل الوجدانيات بجعلها شاملة لما يدرك بالحواس الظاهرة يعني الوجدانيات ما يدرك بالحواس الباطنة قال ما الوجدانيات ما يدرك بالحواس الباطنة والحواس الظاهره فإذا اعتبرها من جملتها. فعد اليقينيات خمسة قال ووجه حصر اليقينيات في الستة لماذا حصرتهم هذه الأمور اليقينية في هذه الأشياء الستة أن المعنى اما ان يستقل العقل به لا يحتاج يعني الى شيء اخر فهو الاوليات الذي يستقل بها العقل نقض او لا يحتاج اليه اما ان يستقل العقل به فهو الاوليات او لا يحتاج اليه لا يحتاج الى اي شيء الى العقل فهو لانه المجنون بحس المجنون بحس بالألم بحس بالجوع بحس فهو الوجدانيات والمحسوسات إذا دائرت فيه جمرة المجنون بحس فإذا لا تحتاج إلى عقل أو يحتاج له ولغيره تحتاج إلى العقل وتحتاج إلى غير العقل فهو التجريبيات والمتواترات والحدسيات هذه لا يستقل بها العقل وفي نفس الوقت يحتاج إلى العقل فيها قال والعلم الحاصل يعني منجرب مرة مرتين ثلاثة بيقرر العقل نقل لنا الخبر خبر خبر خبر بيقرر إيش العقل إذا يدخل العقل وغيره قال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة إذا هذا دليل إيش الحصر بهذه الأمور الستة. إما أن يستقل بها العقل أو لا تحتاج إلى العقل أو يشترك العقل وغيره فيها ما عندنا صورة رابعة قال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة اللي هي إيش؟ المحسوسات والحدسيات والمتواترات معيك متواترات والحدسيات والمحسوسات لا يقوم والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة على الغير بسبب انه قد لا تكون له تجربة لانه انت جربت فبتقول لغيرك غيرك انه اخي الامر كذا انين اخي حصلت على هذا والله انا جربت أنا انا ما جربت انت جربت انا ما جربت فلا تستطيع ان تقيم الحجة على الغير نعم قال ولا تواتر بسبب أنه قد لا تكون له التجربة ولا تواتر ولا حدس يعني ليس هناك تجربة ولا تواتر ولا حدس هذه الثلاثة اللي جابهم في الحصر نعم التجريبيات والمتواترات والحدسيات نعم لأنه هناك اختلاف الحال لعدم مشاركته نعم وانا نطيت لمكن ما هيك ماشي مصبوط قال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة على الغير بسبب انه قد لا تكون له تجربة ولا تواتر ولا حدث فلذلك لا تستطيع ان تقيم عليه الحجة ان تتناقل عندك الخبر هو ما تناقل عنده أن تصار عندك حدث اللي هو الظن القوي هو ما صار عنده هذا المعنى لعدم مشاركته في ذلك للمستدل الذي يستدل عليه هو ما شاركه في ذلك قاله بعضهم يعني معنى ذلك المسألة في شيء يعني قد يكون احيانا يعني التواتر اخي انت ما يعني انه فيها شيء إلا قاله بعضهم أن أخي أنت ما تواثر عندك مثل ما قالوا إذا أنت لم ترى الهلال فسلم لأناس راوه بالأبصار ثم قال وفي دلالة المقدمات على النتيجه خلاف آتي يعني هل هذه دلالة عقلية أم هي عادية أم متولدة من الأمرين عقليا وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول المؤيد يعني إيش؟ عقلي قال أقول في إفادة النظر الصحيح للنتيجة طبعا النظر الصحيح أربعة مذاهب الاول الأول أن النتيجة لازمة للنظر لزوما عقليا لا تنفك عنه مجرد ما حصل النظر لا بد من أن تحصل النتيجة بمعنى أن من علم المقدمتين امتنع أن لا يعلم النتيجة طالما العالم متغير أدرك ذلك كل متغير حادث لا بد من أن يدرك أن العالم حادث فالعلم بالنتيجة لازم للمقدمتين كلزوم الرؤية للمرئي هذه الرؤية أحسن من الرؤية كلزوم الرؤية للمرئي شيء أمامك تراه معناها هل هناك رؤيه أم لا لا في مرئي وليس هناك رؤيه ما بيصير طالما في مرئي إذا هناك رؤية قال وهو مذهب إمام الحرمين نكمل الدليل بعد الاذان ان شاء الله تمام القول الاول في ان النتيجه إيش؟ عقليه قال هو هو قال الثاني ان العلم بالنتيجه عادي ليس عقليا العقل لا بد من وجوده نعم العادي يمكن أن يتخلف يمكن تخلفه عن النظر عن النظر كمكتوب المنظر عن النظر لأن النظر مخلوق لله تعالى والعلم بالنتيجة يوجد عنده لا به يعني حيث وجد النظر نعم يوجد الله سبحانه وتعالى العلم به ربما يوجد النظر ولا يوجد العلم. قال وهذا مذهب الشيخ الأشعاري <تصفيق> الثالث الأقول الثالث أن العلم بالنتيجة متولد عن النظر بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة يعني وجد النظر تتولد عنه النتيجة مثل يعني لا كالعلة والمعلول تقريبا بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة الناظر في مقدوره ان ينظر او لا ينظر فالنتيجة متولدة عنه كتولد حركة الخاتم عن حركة الاصبع قال وهذا مذهب معتزل البانين له على اصل مهدوم يعني ايش باطل وهو ان العبد يخلق افعال نفسه لذلك هو قال النظر في مقدوره فإذا كان النظر في مقدوره وجد النظر تتولد عنه النتيجة قال الرابع أن النتيجة معلول للنظر وهو علة النظر علة والنتيجة معلول يعني أنا كأني شايف شبيه بالقول الذي قبله يعني طالما متولد وهذا مذهب الفلاسفة يعني اختلف التعبير المعتزل يقولون يتولد هؤلاء يقولون علة ومعلول ماذا بالفلاسفة القائلين بتأثير العلة الشرعيون ماذا يقولون العلة نعم دالة وليست مؤثرة العلة دالة وليست مؤثرة بينما الفلاسفة يقولون العلة مؤثرة قال, قال نعم اي طبعا لكن يعني شبيهين يعني يعني ليس ما قال ما قال لكن يعني كانه المعنى قريب قال وهو باطل لأن العلة لا تفارق معلولها لان العله لا تفارق معلولها والنظر لا يجامع النتيجه لانه نعم قال لان العله لا تفارق معلولها نعم يعني هو يريد أن يقول أيش بالنسبة للنظر و يعني هم قالوا كالعلة والمعلول يعني يقولون لا النظر ليس كالعلة والمعلول لأن العلة لا تفارق معلولها والنظر لا يجامع النتيجة يعني النظر يمكن أن يوجد النظر وألا توجد النتيجة لأنه ضد العلم فلا يجامعه النظر غير العلم النظر غير العلم والله تعالى اعلم ثم قال خاتم